ك ن ا قد تكلمنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة عن ل عجالة ى ع ي ي ي كذلك الزكرة باب عدد ن عن سور ا ل ق ر آ ن الكريم وعن تقسيم العلماء لسور ا ل ق ر آ ن الكريم وكنا لا تنقسم إ ل ى أ ر ب ع أ ق س ا ء الايه الطوال والمائين والمثاني طيب حد يعني يقدر يعدلي ا ل م ئ ي ن ا ل م ئ ي ن ا ل م ئ ي ن و ليس السبع الطوارئ طبعا في تعريفه ان ا ل م ئ ي ن هي م ق ت ر ب ة م ن ا ل م ئ ة في عددها أ و جاوزتها ف احدشت الصوره ايه هو إ ي ه براء هود يوسف ا ل إ س ر ا ء النحل ا ل ك ه ا طه ا ل أ ن ب ي ا ء المؤمنون الشعراء الصفات و ا ل م ث ا ل ي وهي ما جاوزت المفصل ولم تصل إ ل ى حد ا ل ه المائي بالاثنين والمفصل وصور المفصل اللي هي ا ل ر ا ب ع ة وقسموها العلماء إ ل ى كم قسم ثلاثه ق س ا م ط و ا ل المفصل أ و صوت المفصل ف ص ا ر المفصل الكتاب بس ما حدش ش ا بالكتابه شمحت شريشه فقلنا ان ت و ا ل ي المفصل ت ب د أ من سوره محمد او الفتح او قاف إ ل ى سوره عمم ط و ا ل المفصل و أ و ص ا ت المفصل ت ب د أ من س و ر ة النبى إ ل ى س و ر ة <تضحة> الضحى و اختصار المفصل من الضحى إ ل ى نهايه ة القران انتو كتبوا م تذكركم س ع في امتحان أنا سيد بزافوا ل الله ا جاء ل فطلع يعني إن امتحان إن شاء الله شاء في كويس د ه أ س ب ع أو ا ث ن ن ب ع يعني هتلاقي ان شاء الله هاكون من القدم ما احنا اخذنا من علوم ا ل ق ر آ ن ومن اللي من التفسير بعمل كتب بعمل كتب بعمل كتب على فكرة عن جميع امتحانه ملأنا من, من الشاح والشاح ال الكتاب ومعلمات الخارجية فكرة يكون بين و ب أ ي ه ما يكتب ا ل إ ن س ا ن يا ما شاء الله نقف على المستوى ثم تكلمنا عن جمع ا ل ق ر آ ن الكريم في مراحله الثلاث ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة في عهد سيدنا أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة في عهد من س ي د ن ا ع ث م ا ن رضي ا ل ل ه ت ع ا ل ى عنه ا ل ي و م س ن ب ي ن ا ل ف ر ق ب ي ن ا ل ج م ع في ا ل م ر ا ح ل ا ل ث ل التي ث ا ف ر ق بالخلاصة ن يمكن ان يكونوا عهد ل من المساعده ه ي التي يمكن ان يكونوا إلى م و المساعده ج ع عهد في ي د ن ث م م ا ا ن و ل ق ص من في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ا هو كان ت ب ة ك ا المقصود منه التوثيق و إ ل ا أ ن ه كان محفوظا في الصدور كان في عدد كثير من ص ح ا ب ة سيدنا رسول الله ثم المنبع ا ل أ ع ل ى وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ايه ب ي ن ه كان المقصود من الجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ت و ث ي ق تمام وانتهينا إ ل ى أ ن ا ل ق ر آ ن كتب في عهد رسول الله وفي ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم د و ا اثنين كان المقصد من الجمع في عهد سيدنا أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه هو الحفاظ على ا ل ق ر آ ن الكريم من ض ي ا ع ب ع ض آ ي ا ت ه بسبب بسبب قتل القرار ل ه ما ل حفظه في موكتي المانع ا ل م ا م قتل منهم ك م سبينرات ع م ن ا ل ق ر ا ء وفي م و ق ع م ع و ن ا في حسن ا السلام كان و س ب ع ي ن إ ذ ا كان او ل م ق ص د أ ا ل غرام ض ل أ س س ا ي ن او ل ج م ع أ من الكتاب ة في عهد سيناء د و ب ك ر هو ا ل ح ف ا ظ على ا ل ق ر آ ن الكريم من ضياع بعض آ ي ا ت تمام طيب ايه المقصد من الجمع في عهد سيدنا عثمان هو جمع الناس على مصحف واحد وابعادهم عن الخلاف حتى وصل بهم الخلاف ان بعضهم كانوا يكفر ا ل ل ب ع ض ا ل ا خ ر اذا معنا واحد اثنين ثلاث ة واحد برضه من الاول ثاني الجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ا ت وهذه السور لم تكن مرتبه ة مرتبة الكتابة مرتبة للسور ارتبال والآيات برضو كانت كانت ك ا ن م في ا في السور الصحف كان مثلا مكتوب فيها آيات سورة التوبة في ولكن سورة مكتوب بعد ولذلك م ك ي يكونش الصحف اللي سورة بعضين معتمدين ايه؟ في ترتيب آياته وترتيب يعنيهم بشي المهم إنه مكتوب للتوسيع ن منه ممكن انكتب ولكن كانوا انهم كانش انه بعد التوبة كتبوه مكتوب على على الصدور ما المهم أما ما المهم صوره الصحف وراء سورة و حفظ هذه ا ل أ د و ا ت التي كتب عليها ا ل ق ر آ ن الكريم في عهد س ي د ن رسول الله لا تسمى صحفا ولا مصحفا لما تعفيك المكتوب على العصب وعلى اللخاف وعلى الجرود ا ل أ ه ا ن ع ا م وعلى العظام وعلى ا ل ح ج ا ر ا ل ع ر ي ض ة لا تسمى هذه ا ل أ د و ا ت لا تسمى لا صحف ولا مصحف اما ا ل أ د و ا ت التي كتب عليها ا ل ق ر آ ن في عهد أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت تسمى صحفا ل أ ن ه رتبها بعضها ف وربطها ق طبع و ب خ ن س هناك م ر ت ب ة و ا ل أ د و ا ت التي كتب عليها الوحي أ و ا ل ق ر آ ن الكريم في عهد عثمان كانت تسمى مصحفه ن ح س الكلام صعب م ر ت ب ة واحد اثنين ث ل ا ث ة في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان م ج ت م ل ا على الناس و المنسور و ف ي ع ه د سيدنا ابو بكر كان م ج ت م ل ا عليه الناسخ والمنسوخ أ ي ض ا أ م ا في عهد عثمان فكان مشتملا على الناسخ فقط أ م ا المنسوخ فلم يكتب من、الأول. القراءات أ و ل ل ا أ و المصحف أ و الصحف التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اتفقنا لا تسمى مصحف ولا مصحفه ولكن ما كتب ما كتب في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان م ج ت م ل ا على القراءات ا ل م ت و ا ت ر ة وغير ا ل م ت و ا ت ر ة وكذلك في عهد أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان م ج ت م ل على المتواتر وغير المتواتر أ م ا ما كتب في عهد عثمان فكان م ج ت م ل ا عليه المتواتر فقط يعني أ د ي ة الفروق بين الجمع في عهد سيدنا رسول الله كان المقصد منه و ف ع ه د سيدنا و بكر الحجز من الضياع و ف ع ه د سيدنا عثمان جمع مرحب الناس مرحب على مصحف واحد خشن الاختلاف أ ن ت م م ج غ و ل ي ن بها م ج غ و ل ي ن ب ا ل ت خ ا ب ا ت ما تقلقوا م ع ا ل ج ا ل ق ر آ ن ي ه لو فهمت و ا ش و ي ة الايه ل ل ي فات ده ل ب ي ن ت م فهمت و ا كل الموضوع من ب د ا ي ة النحل القرآن الكريم في أو في الكريم. لو ق ر الكريم آ ن ا ل في ع ه د أو لو في المراحل الثلاثة عرفت الفروض بيه الخلاصة ل بيه بتاعة مقصد و و كول ض ع عرفت لو م الرسول من الجمع ايه التوصيل ل ب انت توصل ل ل ن ه ا ي ة للموضوع كله ف ه ت ق د ر تفهمه ولو انت توصلت ان المقصد من الجمع ف ع ا د سيدنا ابو بكر هو خوفه او حفظ ا ل ق ر آ ن من ضياع بعضه يبقى برضو وصلت عرفت ا ل خ ص ه ان ي كان في موقع تسمى موقعات الامام م و ق ت ا ل ف خ م م ج م و ع ة س ي د ن عمر لما س أ ل عن بعض ا ل ص ح ا ب ة عن بعض ا ل آ ي ا ت فقالوا انا كانت مع فلان و ا خ و ت ل فخاف فذهب ا ل س ن ا ابو بكر ف ع ر و ض و ع فرد ف ذات الامر ثم تقبل بعد ذلك وبعدين ك ل ف و ا سيدنا زيد ووضعوا له معايير واحد انترنتها ر ب ع ة لو انت عرفت ا ل ك ل م ة الاولانيه متوتر ا وغير متوتر ا ماذا ك وغير متوتر ا ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م ج م ي ع ر متوتر ا ا من لدن ر س و ل الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م ت و ت ي و م ي ر هذا إلى غ ي ر ب م ت و أ ر وغير متوتر و ل ق ر آ ن ك م ا ذ ك ر ن ا كان جمع ك ب ي ر م ن الصحابة ل م ي خ ت ل ف و ا ف ي ر متوتر وغير متوتر ت حضرت غير متواتر غير متواتر متواتر يعني لا حضرتك سيحضرون عن المتواتر وغير م ت و ا ت ر وغير ا ل م ت و ا ت لا نسوه غير القراءه المتواتره وغير م ت و ا ت ر ه معنى قراءه متواتره وغير م ت و ا ت ر ه كان ف قراءه شاذ مقصدي يعني متواتر القراءه ولكن يجب ان م ت و ر ة ي ر ت و ن هناك ا ف ي ا ل ء اخرى لان ت م ه ن ا ل ر ا ء ا ت ش ي وغير ا و ا ت ر ى لا ل ت يمكن القرآنSA ان ت ر ة بلا ي ع ي بعض الصحابة و ب ع ض ا ل ن ا س بعض القراء ك اشياء ن لهم ا ت خ ل ق ا ب ر ما التعوية لا التعويةabel بعض, بعض يتأخذ تمام ظ ل و ا عليها حتى في عهد س ي د أ ب و بكر ت ج م ع ت هذه ا ل ق ر ا ء ا ت و ا ج ت م ل ا ل ق ر آ ن الكريم على ا ل م ت و ت ر فيها على وغير المتواترات الى وقتنا هذا ا ن عندنا ك ت ا ب يسمى كتاب ابن جني تسمعون عنه هذا الكتاب مجلد مجلدي ن كبار فيه دول جمعين جميع القراءات ا ل ش ا ذ ة كل ا ل ق ر ا ء ا ت ا ل ش ا ذ ة عندنا كتاب في ا ل ق ر ا ء ا تسمى ي إ ت ح ا ف فضلاء البشر في ا ل ق ر ا ء ا ت ا ل أ ر ب ع ة عشر لرجل أ و لعالم يسمى د م ي ا ط ه القراء الكتاب دهو ده ه أ ي ق ر ا ء ة ب ش م و ج و د ة فيه تكون في ق ر ا ء ة ش ا ز ة ع ل ى ط ي ف عندنا اربعه عشر عندنا إ س ا م ح ا ض ر ت ي ن كاملين في موضوع ا ل ق ر ا ء ا ت ا ل م ت و ا ت ر ة و القراءه ا ا ل ي ن ا ب ا ل ل ه أكبر ا ل ل السلام ل ه أكبر ي ن ا س ن ق ع ل جمع الناس على مصحف واحد خشيه الاختلاف وإن فعاد سيدنا أبو عن في عهد سيدنا رسول الله لا تسمى صحف ولا مصحفا ما كتب عليها في عهد سيدنا عثمان تسمى صحفا ما كتب عليها في عهد عثمان تسمى ايه ذ ا د ي ه الفروق ا ل د ق ي ق ة بين كتابه ا ل ق ر آ ن في مراحله ا ل ث ل ا ث في عهد سيدنا رسول الله عهد سيدنا عهد سيدنا ولكن ماذا كان موقف سيدنا عثمان من مصحف سيدنا أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه وارضى الذي تركه عند من د سيدنا حفصه رضي الله تعالى عنه وارضى نعم احنا أن... ما احنا الصحف؟ نعم نعم نعم نعم ن ع ا ل ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ه م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أ ن يستعين بهذه الصحف في تدوين ا ل ق ر آ ن الكريم وفي جمع الناس على مصحف واحد فرفضت أ ن تعطيه هذه ا ل ن س خ ة لماذا ل أ ن ه ا علمت ب أ ن ه سيقوم بحرق جميع الصحف والمصاحف التي كانت م و ج و د ة قبل ا ل ن س خ ة التي سيكتبها ولكن ذهب إ ل ي ه ا وطلب منها هذه ا ل ن س خ ة وتعهد أ م ا م ه ا ب أ ن ه يردها إ ل ي ه ا م ر ة ث ا ن ي ة وبالفعل اعطته هذه ا ل ن س خ ة فاستعان بها وفي ا ل ن ه ا ي ة ذهب بها وردها إ ل ي ه وظلت هذه ا ل ن س خ ة معها إ ل ى عهد من م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان كان مولي رجل يسمى مروان على المدينة مولي يسمى رجل على يعني كان مشغول بهذه ا ل ن س خ ة خشيه ايه خشيه ان يقدسها الناس بعد ذلك و اذا رجع الناس اليها طبعا زي ما احنا عارفين ان في خلاف ا ج ت م ل ت على القراه ا ت ا ل م ت و ا ت ر ة و غير ا ل م ت و ا ت ر ة و مصحف س ي د عثمان م ج ت م ر قراه الايه دوره فقط و دي م ج ت م ر ه على نسخ المنسوخ ق ي ففي خلاف بين النسخ فيقع الخلاف بين الناس فاصر على ان ي أ ت ي بهذه ا ل ن س خ ة ولكن رفضت أ ن تعطيها له حتى قبضت ا ل س ي د ة ح ف ص ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع وارضها ولحقت بالرفيق ا ل أ ع ل ى ففي يوم وفاتها طلب منه من؟, من عبد ا ل ل بن عمر رضي الله ان ل ل تعالى ه ع ه وارضها منه طلب أن يعطيه هذه ا ل ن س خ ة وبالفعل استجاب لهذا ا ل أ م ر واعطاه هذه ا ل ن س خ ة التي كتبت في عهد من في عهد سيدنا أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وظلت في ع هذه د عمر وظلت ه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة م ح ت ف ظ ة بها ثم قام بغسلها غ س اولا أ عشان خ ط ر الكلمات والحروف التي كانت م و ج و د ة على هذه ا ل أ د و ا ت محيت تماما ثم شققها ثم حرقها وكان مقصده بذلك لئلا يفتتن الناس بها في و ق ت من اصبح ل أ أ و و ق ا ت ا ل ن س خ ة ا ل م و ج و د ة ا ل ف ع ل ي ة التي احتفظ بها سيدنا عثمان لنفسه في ا ل م د ي ن ة و ب ق ي ة المصاحف التي وزعها عليه ى ب ق ة كتابة كتابة الأمصار احنا كما ذكرنا نسخة التي كتب نسخة سبع نسخة على الرحل الأخوار على نسخة نسخة احتفظ سبع واحدة على بقيه ا ل أ م ص ا ر و إ ن شاء الله بعد ص ل ا ة العشاء ه ن ب د أ في الايه في التاريخ